بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدكم أو ن يأتيون إليهم بالمودة وقد كفروا تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق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 فَقَدْ ظَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِذْ يَتْقَفُونَ كُمْ لكم لَكُمْ أَعْدَاءٌ أَمْ وَيَبْسُطُونَ إلَيْكُمْ, ويبسطوا إليكم أيديهم يوم القيامة يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ والله بما تعملون بصير قَدْ كانت لكم أُسْوَةٌ حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا إِذْ قَالُوا كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لابيل أستغفرن لك وما أملك لك من الله من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 وَلَيْسَ يَتَوَلَّى فِإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةَ وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ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 يكونو الظالمون يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فاختبروهن الله اعلم بايمانهن فان ان مؤمنات فلا لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورا ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذابت, فآتوا الذين ذابت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا نشرك بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلوا اولادهم ولا ياتين ببهتان ولا ياتين ببهتان يفترينه بل ايديهن وارجلهن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 قد يأثوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.